بوك تو مُبَّيِّيَّدُ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَبْعَ وَثَلَاثُونَ دوَوَلُ فِي الطَّريق فِي الْطَريقِ أَتَنُو مُوتَارْ بَيْك نَرُبُتَادُ هو يسافر بالموتور سايكل هو يسافر بالموتورسيكل اتانو سايكل தக்குதடு هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت اتانو నడుస్తాడు هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام اتانو 워డలో వెల్తాడు هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه اتانو بوتلو ويلتاడు هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب اتانو ييدتاడు هو يسبح هو يسبح इकडे प्रमादम वंदा هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر بونتيرغا هيج هيك چئدم پرما دکرم هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر راتریلو واکینگ کی ولادم پرما دکرم هل التنزه ليلا خطر هل التنزه ليلا خطر؟ ميمو داري تبيويا مو لقد اضعنا الطريق لقد اضعنا الطريق ميمو رونج رود لو ويلتونا مو نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ منن بنكي ترغالي ينبغي ان ندور ونرجع يجب ان ندور ونرجع بنديني ايكدا اكدا بارك هياتشو اين يمكن ايقاف السياره هنا اين يمكن ايقاف السياره هنا ايكدا اكدنا بنديني بارك سي प्रदेशम वंदा ايوجد هنا موقف سيارات ايوجد هنا موقف سيارات؟ كيف لا بنديني انت سايپ بارك تشييتشو كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ ميرو سكين تشستارا هل تمارس سكي؟ هل تمارس السكي؟ هاي كي وليندوكو ميرو سكي لفتني واردتارا هل تصعدوا بالتلفريك الى اعلى هل تصعد بالتلفريك الى اعلى ايكد سكيلو ادك تيسكو واتشا هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي